<ELL> yeah, الله ليه وانا اسمع شنقت امي لي وعيت وانا انظر بويا أبويا ياسمعا يرثيك بالحسراء ما يورث بعد يكتب ولا يقرأ على الفطرة يصب شراب كل نبرة على الفطرة ويا يوين وان اللي فاعجد لا يبين في روحنا برا تاتيحن ايوه حسينة ايوه حسينة ابوي ما يعرف يكتب الا حسين ابوي ما يعرف يكتب الا حسين وعيد وانا اسمع شفقة امي اليه وعيد وانا قنظر بويا يندب عليك من صغري روحي تميل وانا تميل صوت الناع ياخذني بلحن ترتيب موعظه <موزونة> ما يبو زين <تبصير> من مات <معتم> من <معتم> مات من احج ابكي على <صحب> <كواضج> <وزين> مصابك <وزين> <وزين> يا <يوه> <حسينا> زيد <يوه> والسايني بسمك يلتيهج ايوا حسيننا ايوا حسيننا ليل مسكين الروح واهت ناحي غريب لكنك من وجداني سري وعيني وانا اسمع شن قلت امي لي وعيني وانا انظر بويا انت بعد لي عم ذكرني يا عيني عذابك على حملي العالم لهو صغير وهل العالم من المقلوب لعن شبات من العباس Alam, ظل بيدلك يا راعي الشيان Alam, رفرف بالنخوة وانب القيام وأذكر ذا من محرم أمل محروم قمر ومرأس أخدو دائم ذهب ونجو من جو من يوم اتذكرت مرجع في انت مو تطبع صورتي ماي الورد من طليته ايوه حسين ايوه حسين شو من بنخوض وقت الشده وضو شو مبحوحه بزفه ودموع وضي لي وعيك وذا انظر بويا يندب عليك ودافع في خياني اكبر واوسع كنا صغر حوالي الخيل نتجمع ننظر موكب التشبيه من يطلع من السماع على الدنيا العفاين اخيار شهيد يكبر معناك بنبضي ويزيد وعيد وانا اسمع شرقة امي اليك وعيد وانا انظر بويا يندب عليك وعاشر مين يطبح وعيلة كان يومي القيامه برئ وحيه شكايا الا نبره صارت عبد الزعره بالمقدام بعيني بسرعك يا حسين وبكل جوارحنا تظل فكر انت كرم يا بطل والفكر لا ما تنقتل ايوا حزين حسين ايوا حسين حسين في كل قطعه ما اسمك حسين حسين كل لحظه بعمري تهتف حجان الشعر أحسين فخر